آه آه ايه بتاكيد ضرب بس بس ضرب وقع مش على كرسي بتاكيد مريض برضه ف اه كتاب الوصايا الوصايا هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة تبرع سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع وطبعا دخل على طول ما عرفش التعريف فنحن بنعرف لكم التعريف أهوت عبارة عن تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة تبرع سواء كان ذلك في الأعيان أو في الإيه أو في المنافع قال الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقرب برضو نخلي بالنا من قرات الايه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا تقف على خير واغفه على خارج من جدا مع ان مش في المصحف أي علامات تلاقيها موصله لكن المعنى اللي فاهم تفسير هيقف على هذا الشيء كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا قال خير ما لا ما لا ينفع ما لا ينكس و تقول الوصيه الوالدين والاقرب قال وقال تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين واما السنه فحديث ابن عمر وساعد غيره حديث ابن عمر يعني ذكرناه قبل ذلك الانسان لا يحل له وياتي ان يبيت او يمضي عليه ثلاث ليالي الا وصية مكتوبه عند راسه وحديث سعد يعني ابن أبو قص يعني في مرض موته لما يعني حضره المرض وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان لي مال كثير أتصدق به أو أوصي به كله فقال لا إلى ان وصل قال الثلث والثلث كثير قال وأجمعوا على جوازها أجمعوا على جواز الوصي على جواز الوصي يعني الإجمع على الجواز يعني مش واجب مش واجب قال ابن عبدالبر أجمعوا على أنها غير واجب يبقى الاجماع الجواز وابن عبد البر بيقول انها غير واجب الا على عليه حق بغير بينه الا طائفه شذت فاوجبته ذلك عن الزهري وابي وقول داوود بن علي الظاهري يبقى الاجماع اللي بينقله ابن عبد غير ايه واجب في حاله واحده الا في حاله واحد. إلا في حاله, حالة واحده حاله واحده اللي هي من عليه حق بغير بين. سان عليه حق يعني عليه دين يعني عليه دين وبعدين لا فيه كتابة ولا فيه شهود ولا فيه شيء طيب ما هو لو ضاع لو هو مات بل حق هذا يضيع عليه فيش حد يعرفه ويظل محبوس عن الجنة بهذا الدين لابد ان إيه بل لابد أن يوصي لابد أن يوصي وديه اللي يتنزع عليه حديث اللي هو حديث ابن عمر لا يحل لمسلم يبيت ثلاث ليالي إلا وصيته مكتوبة الوصية الوصيه هو دين على انسان دين على الانسان فلا بد في ازل ايه مشي. قال ولنا ان الحنابل يعني ان اكثر الصحابه لم يوص ولم ينقل بذلك نكير ولم ينقل بذلك نكير يقوم يستدل على انها مش ايه مش يعني. يعني ما يجبش على الإنسان يوصى وأما الايه فقال ابن عباس وابن عمر نسختها ايه الميراث نسخت ايه الميراث وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجه إبا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية ذا ابن عباس وابن عمر قالا نسختها آية المرسي عن الفسورة الإيه إن سائع وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجه قال تصح الوصية من كل عاقل لم يعين الموت لم يعين الموت يسأل الله عز وجل أن يحسن ختمنا واختمكم والمسلمين أجمعين رب العالمين تصح الوصية من كل عاقل لم يعين الموت شوف يعني رحمة ربنا بالإنسان في حال حياتك تصدق إن شاء الله تطلع ملك كل إن شاء الله تطلع ملك. ساعة ما تبقى تهجز بقى في الموت وخلاص يحصل إن العقل يختل وإنت تخربط في الكلام وبتهجز خلاص هو ما فيش منفحش الشيء ده ومنفحش لين توصي في هذا الشيء لكن طالما عقلك ثابت يبقى توصي تكفي البتاعت يا محمد صح الوصية من كل عاقل لم يعين الموت لأنه بكر وص بالخلافة العمر ده صحاب الشيخ العلبان وص به عمر لاهل الشور وص به عمر لما عمر حس إن هو يعني خلاص هيموت حس أنه هيموت رحمه الله ورضي عنه يال أما وص به أما وص بالخلافة لما حس بالموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي كان عبارة عن رؤية عبارة عن رؤية منامية رآها عمر رآها عمر وفسرتها حفصة أنه هو هيموت وكان فعلا تفسير حفصة رضي الله عنها كلام جيد فيها والحديث دروا الإمام مسلم والإمام أحمد في مسناده عن معدان ابن طلحة وابن أبي طلحة لعمري أن عمر بن الخطاب قام على المنبر قام على المنبر يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة أه أه أه أه أه هو كان يخطب يوم الجمعة والطعن حصل يوم الأربعة طعن حصل يوم, الإيه؟ يوم الأربعة كأنه حاسس سبحان الله قام على المنبر وقال فحمد الله وأسنع عليه حديث دمش عندكم ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أبا بكر رضي الله عنه ثم قال رأيت رؤيا لا أراها إلا حضور أجلي أجلي رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين نقرتين قال وذكر لي أنه ديك أحمش ديك أحمش قال فخصصتها على اسماء بنت عميس اسماء بنت عميس إمرأة أبي بكر رضي الله عنه فقالت يقتلك رجل من العجم يقتلك رجل من العجم قال وان الناس يأمرونني أن استخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته اتبع بها نبيه عليه الصلاه والسلام وان يعجل بي امر فان الشورى في هؤلاء, الست. هؤلاء السته هؤلاء الذين مات عنه النبي عليه الصلاه والسلام وهو راض فمن بايعت منهم فاسمعوا له وأطيعوا وإني أعلم أن أناسا سيطعنون في هذا الأمر وذكر بقية الإي الحديث وذكر السيد تلم عصمان وعلي وضلح والزبير وعبد الرحمن بن إيه ابن عوف سعد بن أبي إيه ابن أبو أقص هذا كان يوم الجمعة باللوم الشدة وانطعن يوم الأربع رضي الله عنهم وأرضاه فهنا بيقول وصوا بها عمر لأهل الشور ولم ينكروا من الصحابة وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال أوصى إلي الزبير أوصى إلي الزبير أوصى إلى الزبير أوصى إلى الزبير, أوصى إلي الزبير سبعة من الصحاب سبعة من الصحاب منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود فكان يحفظ عليهم أمولهم وينفق على أيتمهم من ماله الخاص به ذكرمه رحمه الله ورضي يبقى أوصى إلى الزبير زبير بن عوام اللي هو أم تب عامة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الصفية رضي الله عنه إيه اللي حصل؟ أوصى إلى الزبير من الصحاب يعلمون تقواه ورعه لله تبارك وتعالى فكانوا يوصون له, له مين زي مين؟ ابن مسعود فقي الصحاب وعثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود كان بيعمل, كان بيعمل لهم ايه دول كان بيعمل لهم ايه مش زي حالتنا كده بناخد من مالهم كمان لا كان يحفظ لهم امواله يحفظ عليهم يبقى المال بتاعهم يخلله يخلونه طب وكمان الايتام يعمل ايه ينفق على ايتامهم من ماله الخاص بي. من ماله الخاص بيه وكانت التقوى بتاعته ديت جعلته يعني مبارك حتى في التجارة حتى في الرزق حتى في المال فكان اذا رابح او إذا تاجر في الطراب لربح فيه تخيل لو جفش حفن التراب كده وحطها مش زي الفهلاوه اللي احنا بنقولها ماشي حط الهوا في جزاز ويبيعه لا ده كان فعلا كما اخبر النبي عليه لو تاجر في التراب لربح بسبب ايه ومن يتق الله يجعل له مخرج دلوقتي انت بتعمل اشياء وتقول ان هو السوق كده وماشي كده وبتاع وبتمشي مع السوق ومن يتق الله يجعل له مخرج فان عين الموت لم تصح وصيته العين الموت لم تصح وصيته لانه لا قول له وفي الحديث ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان يبا لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم الروح يعني قلت لفلان كذا ولفلان كذا مش هينفذ الكلام بتاعك وقد كان إيه يعني المال خرج من إيه يد الإنسان وأصبح للورصة والشريعة رحمتها رحمت هذا الإنسان اللي وافق بعين الموت إبا له السلس فقط والسلس كثير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال في شرح مسلم إما من عنده يعني الكلام النووي يعني او حكي عن الخطاب والمراد لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم أي قربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء طيب إيبا هنا قال إيه تصح يقول تصح الوصية من كل عاقل من كل عاقل لم يعين الموت من كمان العاقل ده ممكن يكون وصفه ايه ولو مميز مميز الصبيل المميز اللي هو عنده كام 7 سنوات 8 سنوات ده على تفسير الحنبل ادق منهم الامام الشفعي وخاصة الامام النووي اللي بيذكر هذا الشيء المتأخر يا علامة الشفعية مش شرط سن مش شرط سن اهم شي يكون هو يفهم الخطاب ويحصن رد الجواب ده ضابط تعريف الانسان أو المميز اللي هو يفهم الخطاب ويحسن رد, رد الجواب فلو انسان مميز يجوز قال ولو مميز لأن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصية أجاز وصية رأى سعيد وفي الموطأ نحو وفيه أن الوصية بيعت بثلاثين ألف شوف الوصية بيعت تخيل بقى الوصية كتب ثلاثين ألف إن مال هو ملكا كام وذي قصة اشتهرت فلم تنكر وقال شريح وعبد الله بن عتبة من أصاب الحق أجزنا وصيد من أصاب الحق أجزنا وصيد أجزن ولو مميزا أو سفيه أو سفيه طب السفيه ده احنا عارفين في الأموال ده بيحجر عليه يحجر لحظ نفسه لكن هو يطلع عمله لغيره هيوصي به يبا يجوز لأنه إنما حجر عليه الحظ ماله وليس في وصيته إضاعة له لأنه إن عاش فوله يبقى فيش مشكلة. إن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله بوصيته وأما الطفل والممجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم قالوا في الشرح الطفل والمجنون الطفل والصغير والمجنون لا تجوز الوصية تصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف وبخط لحديث ابن عمر ويأتي وكتب عليه الصلاة والسلام إلى عماله وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة لا يدري حاملها ما فيها هذا صحيح ومأخذ من عدة أحاديث كما يقول علم الألباني رحمه الله إبا الوصية تصحب إيه؟ تصحب لفظ ماشي؟ وصيت لفلان أو لفلان لفظ أو كتاب يجد بعد ما يموت إنه يكتب أو في حياته أنه يكتب رقعة أو ورقة أو شيء وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان عمر بن عبد العزيز وقال نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته فيكون, إجماع, فيكون إيه إجماع وعن أنس كانوا يكتبون في صدور وصياهم الصحابة يعني أنس بينقل عنهم بيحكي كان الصحابة يكتبون في صدور وصياهم بسم الله الرحمن الرحيم شامت حب تكتب الوصية بتاعتك تعرف السيق بتاعتك هذا ما أوصى به فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان الساعه اتيه لا ريب فيه وان الله يبعث من في القبور واوصى من ترك واوصى من ترك من اهله ان يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان كانوا مؤمنين واوصاهم بما اوصى به ابراهيم بنيه يعقوب وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ده صحاه الشيخ الألباني ولو سعيد ولو الضرق قطني طيب بالوصية دي الصغة التعدت أو قريبا منه قال ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت كده بداية لا يجب على الإنسان أن يوصل إلا في حالة واحدة اللي احنا ايه ذكرناها إذا كان هناك حق ليس عليه بينا وليس عليه ايه <تصفيق> شوه طيب إمت... يقول ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت مبدأ الوصية بداية مش واجب إلا في الحالة الايه حالة الدين لكن إذا وصه يجب تنفيذ الوصية يجب العمل بالوصية إذا ثبتت ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها لأن حكمها لا يزول بتطول الزمان يبا يجب العمل بالوصية بس بإطلاق لا طبع مش بإطلاق في وصايا جائرة في وصايا ظالمة في وصايا معصية في وصايا بدعة يبا الإنسان على عسل يعني لو إن الأب وصح تعمل لشادر والجبل السرادق والجبل عنطر والجبل واحد زيه وأحسن منه كفكراته حرام رحمه الله قد أفضل لما قد ماشي كان بيلعب بالقرآن الشاهد من الكلام ان حصل هذا الشيء تنفذ وصيته تعمل له صرادق لا ما تنفذش وصيته تدفن ايه عند البدوي عند الدسوري تنفذ وصيته لا ما تنفعش يبقى مش باطلاق يبقى الوصيه اذا كانت فيها معصيه لا تنفذ الوصية ما تقولش وصيه ابويا وصيه امي لا لا اذا كانت الوصيه فيها معصيه لا تنفذ قال واجب العمل بالوصيه إذا سبت ولو طالت مدته حتى لو طالت المد حتى لو طالت قال فتسن الوصية بكامبا قال بخمس من ترك خيرا وبفصل الخير قال وهو المال الكثير عرف إذا قلت لك من شوية ما تقرأ الآية كثير منك وانا ما اخدش باله وطبعا حفظ القرآن شيء وفهم القرآن شيء آخر يبقى الإنسان اللي هو حافظ يعني ينبغى ليه حتى يقرأ مختصر مختصر في التفسير مختصر في التفسير كتب عليكم إذا حضر احدكم الوصيه الموت الايه الوصيه ماشي ترك تقف على على خير تقف عليه على خير ان ترك تقف عليه مش هتلاقي اي علامه في المصحف لكن ده معناه جميل ثم تقول الوصيه للولدين والايه والاقربين الوصيه للوالدين والايه والاقربين كتب عليكم اذا حضر احدكم ماشي أحدكم احد يب حضر الموت الموت هيعرف هي فاعل والوصية دي نائب الفاعل بتاعه نائب الفاعل بتاعه ماشي يبا حضر الموت أحدكم دي التعرف بحضر الموت يبا الإنسان كده يقرأ انترك خيرا الوصيات للوالدين والإيه والأقربين طب لو وصلتها ما فيش مشكلة أخر فيش مشكلة لكن بتدي جمال لأسامة الإنسان اللي فاهم تفسير, فيهم تفسير وفاهم معنى فبتدي جمال فيه وطبعا فهم المعنى بيجعل الانسان يخشع وده علماء سلوك التربيه بيذكروه ان الإنسان عشان يخشع ويعني وي وي يستحضر المعنى يعمل ايه يفهم يفهم اللي بيقراه الاذكار الصباح والمساء حد بيقراه ويعيق مثلا كده يكفي كده تستحضر عظمه ربنا في اذكار الصباح اللي بتقراه دي عملت توب وعوض سلام وبعضكم بياخد بالاحظ ما يقراهاش خالص ماشي ريح نفسك فالشاهد من الكلام يبقى تفهم وتخشع تعمل ايه تفهم المعنى الآية اللي احنا بنامين لما الإمام يطول واخد بلك عشان ما انتش فاهم القرآن ما انتش فاهم واخد بلك هو عمال يدحه وانت عمال وراه تعبان وعاوز تنام وهو عمال يوصلش يوصل وهكذا بل الإنسان يخلي باله يفهم, يفهم ويتعلم ويحسن النية فربنا يفتع عليه يجب العمل بالوصية خلاص تسنوا الوصية كان بالتلت ولا بالخمس اللاجل الحنبل هنا وغيرهم يقولوا بخمس بخمس منترك خيرا ما لن يعني وهو المال الكثير عرف قال ابن عباس وددت لو أن الناس غضوا نقص يعني من الثلث لقول النبي عليه الصلاة والسلام والثلث كثير متفق وعن إبراهيم كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع أفضل من صاحب الربع وأوصى أبو بكر الصديق بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به نفسه يريد قوله تعالى واعلمه انما غنمتم من شيء فان الله خمسه خمسه كان الشيخ الالباني يقول عارف وقال علي رضي الله عنه لان اوصي بالخمس أحب الي من الربع برضه ضعف الشيخ الالباني وعن العلاء قال اوصى ابي ان اسال العلماء اي الوصيه اعدل فما تتابع عليه فوصيه فتتبعه عليه على الخمس طبعا ما نقدرش نقول يسن يسن يبقى فيها إيه؟ يسن عن نبي عليه الصف لكن يعني هم خدوها من اللي انتوا سمحتو دون يعني شيء النبي عليه الصف السلس والسلس إيه؟ كثير اللي بعد السلس هيكون إيه؟ هيكون الرجوع بعد كده هيكون السلس بعد كده هيكون الخمس ما فيش إيه؟ ما فيش مشكلة لكن لو إنسان أوصى بذلك لا بأس إيه؟ قال وتكره لفقير الله ورث يبقى انترك خيراً مالاً كثيراً طب ف فقير تكره إبا انا أسيب أولادي عشان هم يعني ينتفع بهذا المال وخاروكم خاروكم لأهل بدلا ما تصدق على الناس وأوصل الناس فما أولادي أولا بس الكلام دي إمتى لو إنه هو فقير لكن غني وسع على أولادك وسع على الفقر قال تكره لفقير له ورصه محتاجون لقولي عليه الصلاة والسلام إنك أن بفتح النوم بفتح الألف إنك أن أن مصدرية, ان مصدريه يعني والبعض بيقول ان البعض ذكر ابن حجر فتح الباري وبشرح الحديث ذكر القولين وضعف قوله لو بالكسر وصوب الفتح وبين انها مصدريه فقر انك انتظر ورثتك اغنيا خير من ان تدعهم عاله يتكففون الناس يتكففون الايه الناس يبقى تكره لفقير له ورثه وتباح له ان كانوا اغنيا يعني هو هم أغنياء يبا تباحوا إيه له هو فقير بس هم أغنياء فروات بن منصور ذكر ذلك نص عليه فروات بن منصور قال وتجب على من عليه حق بلا بين اللي احنا قدمنا في الأولى تجب من عليه حق بلا بين لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما حق مرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه عند الرس ده حديث متفق عليه وتحرم اذا كان ينزلها منازل الايه الاحكام الخمسه او قريبا منها تحرم على من له وارث بزائد عن الثلث تحرم على من له وارث بزائد عن الثلث لنهي النبي عليه الصلاه والسلام سعدا عن ذلك متفق عليه وعن عمران بن حصين ان رجلا اعتق سته ست ستة مملوكين عندكم كده برضو أعتق ستة مملوكين له عند موته أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فجزأهم النبي عليه الصلاة والسلام أثلاث ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين ورق أربعة وقال قولا شديد قال قولا هذا حديث روالجماعة الا البخاري يبقى شوف المعنى تحرم على من له وارث بزائد من الثلث تحرم على على من له وارث بزائد عن الثلث يعني ان انسان له ورثه النبي عليه الصلاه والسلام قال الثلث والثلث كثير فكونك تزود عن الثلث لا يحرم على الايه على الانسان وذكر لنا قصه يعني يعني رجلا اعتق سته مملوكين سته مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيره طيب المفترض أن الإنسان الشريعة تتشوف للعذق والذي هو أعتقده خلاص حرير لكن النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه قال جزائهم النبي أسلاسة ثم أقرع بينهم فأعتق ستناي وأرق أربعة يعني رد للرق تاني هذه الحالة بقال يعني سبحان الله فازش لأنه متعلقة بإيه؟ بحقوق أناس آخرين أرق أربعة وقال له قولا شديد قال له إيه ده هو متو خلاص يعني قال فيه يعني قال فيه وهو لو كان حضر الجنازة ويعرف كده النبي ما كانش صلى عليه ما كانش صلى عليه دي معنى قال يعني قال فيه قولا إيه شديدا عنيفا لينزجل من خلفه لينزجل من إيه من خلفه دي برضو بذكرها العلماء إن مش أي حد تصلى عليه طب ديها لا قال لك اللي هم المدبوعين اللي إما العلماء لو إنسان عالم في البلد أو شي ومات إنسان عربيت شريب خمر أو كذا أو انسان قاتل أو انسان فاسق يبى الإمام العام أو الحاكم أو الأمير أو العالم المدبوع ما يصلش عليه ما إنه مسلم مش كافر ولا شي ولكن باب الزجر عشان الناس تشوف آه أخاف أخاف إن أنا ممكن أعمل معصية فلان ما يصلش علي لعله صلاته ترحمني لعله كذا يبقى فيه باب إيه زاجر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له قولا شديد قال في هذا الرجل الميت قولا شديدا بعدما مات معناها ما كانش صلى عليه لو كان عرف عليه الصلاة والسلام قال ولوارث بشي تحرم على من له وارث بزائد عن السلس ولوارث بشي يعني إيه المعنى يعني يحرم على الإنسان أن يوصي لأحد الورص مطلق بشي بشي تفيد التقليل شوفوا القل بشي نص عليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث لا وصية لإيه لوارث ده حديث صحاب الشيخ الألبان رحمه الله لا وصية لوارث والله ابنك ده حنين مطيب وكويس ما فيش مشكلة خالص الكلام ده ما يستوجبش ما ما ما ما ما إننا أفضر على إيه على أخواته إلا في حالة واحدة حال احيانا. نفت فيها وممكن تحصل ممكن وممكن تحصل هذا الشيء ذكرنا قريبا منها المرة الماضية اللي هو يكون الأب استسلف من الإبن مال استسلف من الإبن مثلا 10.000 جنيه 15.000 أقل الأكثر على سبيل السلف يبقى على سبيل الدين الآن الدين. فالأب يقول يا أولاد أخوكم 15.000 دولت بتوع دولت بتوع فهيجريها مجرى الوصيه هي مش وصية هو ده دين دين عليه يبقى الحاله دي مستثناء. بخلاف كده يتبلىها وصية الوارث بإطلاق كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وتصح الوصيه بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرم مع الحرمه تصح الوصيه بزائد عن الثلث بزائد عن الثلث امتى ده في حاله اجازه الورثه حالة إجازة الورص أنه أوصى بأكتر من التلت بالنص أو كذا فالورص أجازه ورده ما فيش مشكلة ولوارث مع الحرمة لوارث مع, مع الحرمة يبقى برضو إذا هم ردوا ما فيش مشكلة ولكن يحرم هذا الشيء بداية تقف على إجازة الورص وتقف على إجازة الورص أهو. قال وتقف على إجازة الورص لحديث ابن عباس مرفوعاً لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثه الا ان يشاء الورفة. لا تجوز وصيه لوارث الا ان يشاء الورثه الشيخ الألباني بيقول ايه منكر بيقول ايه منكر وعن وطبعا تعرف عارفين المنكر يعني طبعا انتوا علماء الحديث لو انتوا عارفين المنكر حديث المنكر يعني ايه والشاذ يعني انت في سنه ثالثه يعني ما خدتوش المنكر ولا, ولا؟ المنكر اللي هو مخالفه الايه الثقه مخالفه الضعيف للثقه مخالفه الروابط الضعيفه للاستقامه خلاص كده طيب خلاف الشاذ مخالفه الثقة لمن هو ايه انت علماء اهو ان شاء الله طيب على اجازه الايه الورثه خلاص وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا نحوه رواهما الضرق وطنين ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ قال ابن المنذر أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة وبردهم في الوصية الوارث وإن أجازوا جازت في قول الأكثر يعني عاوز يقول فيها خلاب برد الإجمع بيقول إيه أجمعوا لأنها تبطل فيما زاد على الثلثة يعني لو زودت عن الثلثة تبقى إيه الزيت باطل حتى لو ان هم جمل وابوهم في حال ايه حياته ماشي اهو ابوهم النهارده عند الدكتور بكره عنده مش عارف ايه فعشان يقولوا لا وبتاع هيزعلوه وهو لكن بعد وفاته لا معلش. مش هننفذ الايه جماعه العلماء تبطل في مزاد على الثلث ده رد الورث ما لكن حسن خلقهم مع ابوهم امروا بالمعروف ما رضوش وصمم مش هينفذوا بعد كده بعد وفاته فخلي بالكم من الامور يا اخواننا وبعض الإخوة يقول خلاص هو أبويا جال كده وخلاص لا لا لا هو قال كده يبت إيه تصحح الوصية بتاعته عشان ما يبتاش حرام عليه ماشي فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين إيه يبدلون فمن خاف من موص جنفا أو إثم فأصلح بينهم فلا إثم عليه يبت تخاف من موص إنه الإثم أو الجنف أو الميل أو الجور فإنت تصحح الوصية توجر بعض الناس في فيما غالطة أقول لك لا وصية أخاف لا تخاف إمتى تخاف لو هي وصية حق وبدلته لكن وصية جائرة لابد أن تبدلها وأنت مأجو يقول وبردهم في الوصية للوارث وإن أجازوا جازت خلاص هم عوزين زيادة عن السلوسة ما فيش مشكلة جازت في قول أكثر وتصح الوصية مما لا ورس له تصح الوصية مما لا ورس له بجميع ماله رويا عن مسعود وعبيدة سلماني ومصروق لأن المنع من الزيادة على الثلاث لحق الوارث ما فيش وارث الآن يبقى الإنسان اللي مالوش وارث يجوز أن يوصي بجميع ماله يجوز أن يوصي بجميع ماله ولو كان عمل كده في الحياة كان أولى له قال والاعتبار بكون من وصى أو وهب له والاعتبار بكون من وصى أو وهب له وارثا أو لا عند الموت والاعتبار بكون من وصى أو وهب له وارثا أو لا عند الموت أي موت موص وواهب قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف يبقى الاعتبار في الوصية بإيه ساعة الموت بكون من وص أو وهب له وارثا أو لا عند الموت يعني عوز يقول هي طبعا المعنى عشان إحنا يعني شكلوها, شكلوها الاعتبار بكون من وص يجلس تقول وص له أو وصية ماشي افتح بكون من وص أو وهب له وارساً أو لا عند الموت عوز يقول إيه؟ عوز يقول إن الإنسان اللي هو كتبت له الوصية ده عند الموت كان يترى إيه؟ كان في حل وصية موت وصي وص له كان وارس ولا مش وارس دي معناها وارساً أو لا عند الموت لأن ممكن في حال حياة الأرض يوصي بأشياء يوصي بأشياء لأناس الأناس دول مش, مش وارسين فتنفذ الوصية وبعد كده يحصل ان يموت بعض الورثه فتنتقل الارث المين لهؤلاء يبقى اصبحوا الان ورثه يبقى ننفذ الوصيه لا وصيه الورث المعنى يقول ولا اعتبار بكون من وص او وهب له وارثا أو لا عند الايه عند الموت أي موت موص وواهب موت موص وواه لا نعلم فيه خلاف وبالإجازة او الرد بعده بالاجازه او الرد بعده أي بعد موته وما قبله لا عبرة به وما قبله لا عبره ايه لا عبرة به الاجازه او الرد بعده أي بعد ايه بعد موته بعد موته بمعنى ان الإنسان اللي هو له انت فلان ووصيت بكذا هو حي لسه وصيت بكذا لا لا انا مش واخر. لا مش عايز لا خليها الورث خليها الورث براحتك ما الكله ساعه ما التاني مات الاعتبار عند الموت مش في حال الحياه الحقيقة قال لا, لا هي, بتحت هي بتحت طيب بالإجازة او الرد بعده أي بعد موت وما قبله لا عبرة لي وما قبله إليه لعله محرج لعله كذا فبقول خلال ورص لكن الاعتبر يكون عند, عند الموت أي بعد موته وما قبله لا عبرة لي إن امتنع بقى إن امتنع الموص له بعد موت الموص من القبول هو كان في حال حياة محرج خليها خليها خليها وظل على إحراجه حتى بعد الوفاة بعد وفاة الموصلة مرداش ياخد الوصية يبا يترى هنحطها فين الوصية إلي امتنع الموصلة الموصلة اللي هو مين الآخز بك الموصلة بعد موت الموصلة من القبول ومن الرد لخد ولا جل ولا آه ساكت خد يا ابن ساكت مؤدب ماشي نعمل إيه حكم عليه بالرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصيه لعدم قبوله ولان الملك متردد بينه وبين الورثه فاشبه من تحجر مواتا وامتنع من احيائه بقصه عليه يعني يبقى في حال ما وصي له في حال الوصي قالوا قالوا له ان فلان وصاك بكذا قال لا انا مش عاوزهم خليهم لورثه لا اعتبار بهذا الايه هذا الكلام الاعتبار عند ايه عند موت الموصي موت الموصي هو ماته خلاص الموصل له لابنالو الوصي خد فلان بيقول لك فساكت ساكت لا خاد ولا ايه يبي يحكم عليه بالايه بالرد بيحكم عليه بالرد ويسقط حقه وإن قبل ثم رد آجل ماشي خلاص هتوه وبعد نجل لا مش عويس إن قبل ثم رد لازمت يعني يلزم أنه ايه ياخدها يعني ولم يصح الرد لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول كسائر أملاكه إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتب شروط يب هو قبل وبعدين ادهالهم تب هبة منه لإيه؟ لهؤلاء الورثة ورثة الموص ورثة الموص كلام مفهومة لا دخل في بعضه طيب. وتدخل في ملكه من حين قبوله تدخل في ملكه من حين قبوله كسير العقود لأن القبول سبب دخوله في ملكه والحكم لا يتقدم سببه فلا يصح تصرف في العين موصى بها قبل القبول ببيع ولا هبة ولا غيرهما لعدم ملكي له يب إحنا الآن فلان وصل فلان قبلت ولا ما قبلتش أنا قبلت يب من حين إن هو قبل تدخل في ملكي قبل القبول يب مالوش إيه مالوش وليت التصرف في هذه الوصل فما حدث من نماء منفصل سلمنا فلان أوصل فلان إن بعد ما موت ادروا البقرة دي أو ادروا الجمل دي أو ادروا الخروف دي أو النعجة دي طيب وهو ظل بعد ما مات ظل سنة ولا بتا الخروف كان جد كده وبعد كده خروف كان جد كده هنكسم منه حتة ولا هو هو الخروف نشوف فما حدث من نماء المنفصل قبل ذلك فلورثته أي ورثة الموس والنماء المتصل يتبعها كسائل العقود يبقى نفرق بين نماء المتصل والمفصل النماء المنفصل هيروح لمين هيروح للورصة، للوصيلة الموصي لإن ما كانش من ضمن الوصيل ما كانش من ضمن الوصيل هو يللو يا محمد حتى تنفعك يا محمد ماشي فجلو الإنسان جال فلان له وصي بقرة البقرة دا ما كانش حامل ما كانش عشر خلاص كده ما كانش عشر هلآن وبعدين ظلت سنة سنتين وبعدين عشرت وبعدين إيه ولد أما نريد ندلو البقرة البقرة أو ابنها ولا البقرة بس البقره ايه البقره بس خلاص كده بس طيب هو قال بقر عشراه وبعدين قال دي وصيه وبعدين البقره العشراه ديت ولدت امال دي مين اللي ادها ها استنى خالص الايه هي ولدت وخلاص هرجعه ثاني في خلي بالك فارجب الاثنين لو ان هي اوصى ببقره حائل يعني مش حامل يعني غير عشراء وبعدين هي حاملت ولدت اما نديره نديره البقرة بس لكن البقرة عشراء واوصى بها وبعدين ولدت نديره البقرة ابنها كمان البقرة ايه ابنها كمان قال وان ماء المتصل يتبعها كسر العقود والفسور قال واتطل الوصيه بخمسه اشياء ايه بقى مبطلات الوصيه ممكن تحط جانب هامش كده الوان جانب مبطلات الوصيه تططل بخمس اشياء واحد برجوع الموصي لقول عمر رضي الله عنه بيغير الرجل ما شاء في وصيته بقول كرجعت في وصيتي او ابطلتها او بفعل المعنى ايه المعنى هل يجوز للانسان يوصي بشيء وبعدين يرجع فيه يعني مثلا انا اوصي مثلا او ان احمد مثلا عنده بوكسيتين ثلاثه سمك ومنهم بوكسه بوري واخد بالك بوكسه وبوكسه شبار فجال ده الشيخ محمد يعني شيخنا وفتاه وياما علمنا ودينا في ابننا فاقل نش ايه واخد بالك الواحد يديله بوكس ماشي سمك خلاص كده بوكسه فهو وبعدين قال له ابوكس سمك والبوري غالي لا بلاش مش مدي له واخد بالك هو علمني مش علمنا فقه بس واخد بالك لا مش مدي بخل هل يحرم عليه ما يحرمش بس وحشه مش حلوه تعملهاش ماشي يبقى يجوز هذا الشيء يجوز يبقى طه الوصيه امتى باول شيء برجوع الموصي يبقى اوصى بشيء وبعدين دخل به دخل به فلان وصته بقره مثلا وبعدين لقى البقره كده ايه رب ربط وبربلط كده ما شاء الله فجل بلاش وراجع فيها ثاني يحرم عليه طبعا ما يحرمش بس وحش وحش الانسان دخيل انسان يعني يفعل الخير وبعدين يرجع فيه ثاني يبقى مش كويسه تعودش نفسك على هذا الشيء قال برجوع الموصي بقول او بفعل فعل يدل عليه ازاي اي على الرجوع كبيعه ما وصبه واوصى ببقره لفلان او بخروف لفلان وبعدين دفع يبدأ بطلا بالفعل ورهنه وهبته رهن الشيء اللي وص به أو وهبه يبدأ رجوع بالفعل قال في الشرح واتفق أهو العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه إلا العتقى فالأكثر على جواز الرجوع كلمة الأكثر تدل عليه في إيه؟ في خلاف فالأكثر على جواز الرجوع قال ابن المنذر, أجم. ابن المنذر دم زابويين مذهبه ايه شافعي ما بصلش معاني او ما بصلش <تصفيق> مذهب وش ما ماصلش <تصفيق> مش بيطلع كده هو هو مشتهد. يعني مجتهد هو من محدثي ثقاي الشافعي بس مش مقيد بالمذهب لاختياراته لاختياراته ماشي العالم اما يبلغ مرتبه الاجتهاد ما بيقيدش بالمذهب بيختار ابن عبد البر انتهيميه اه... النووي ابن المنذر ماشي دول لهم ايه اختيارات فهو المحدث يقول ايه الشافعيه ولكنه لا يتقيد بالمذهب لانه عالم مجتهد يقول ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه إذا أوصى لرجل بطعام أو بشيء فأتلفه أو وهبه أو بجيء فأحبلها أنه رجوع فأتلفه من اللي أتلفه الموسي الموسي صاحب الوصية ثاني شيء من مبتلات الوصية بموت الموسى له قبل الموسي بموت الموسى اللي هو الآخز يعني له قبل الموسي في قول الأكثر قالوا في الشرح لأنها عطية صادفة المعطاء ميتاً فلم تصح إلا ان كانت بقضاء دينه لبقاء اشتغال الزم حتى يؤدى الدين دي جميلة جداً وخلي بالكم منها انسان اوصل إنسان بشيء ماشي فالموصى له مات الموصى له مات الوصية ترجع لمين لصحب هترجع ليه لصحب طب في حالة مستثناء تانية ماشي. الشريعة بترحم هذا الإنسان الموصى له الموصى له الموصى له اللي مده كان عليه دين عليه دين الوصية تحول لإيه تذهب لهذا الدين تذهب لهذا لإيه الدين ده معنى إلا إن كانت بقضاء دينه لبقاء اشتغال الزم حتى يؤدى لإيه يؤدى الدين فاهمينها فاهمين طيب الحمد لله الأمر السال لا هو الموصى المشترط ما اشترطش هو الموصى يلوصية ألف جناد لفلاء ماشي ما عرفش عليه دنيا ما معلوش فهم الموصى له مات قبل الموصى فأصبح الآن مات بس عليه ألف جنيه فالوسيط رح الأمر الثالث بقتله للموصى بقتله للموصى قتلا مضمونة ولو خطأ لأنه يمنع المراث وهو آكد منها فهي أول يبقى بقتله للموصى الشريعة حكيمة ورحيمة في نفس الوقت تعامل الإنسان بنقيد قصده ومن استعد للشيء قبل أوانه عوقب وابتلي بحرمان من استعد للشيء قبل أوانه عوقب وابتلي بحرمان أب له أولاد, أولاد. فابن منهم عاوز يتزوج وبعين الأب عنده 95 سنة وبعدين مضيق على أولاده ويقول لهم يا أولاد جوزون وعاوز أتجوز واخد بلاك تشوف لك تربط حط فيه لا هو عاوز أسايف أولاده ومش عاوزين إيه, إيه. فابن يستعد فيقتل يقتل عشان ياخد التركه بتاعته فالشريعه تحرم عليه هذا الايه الشيء ماشي ده من موانع الارث الثلاثه اللي احنا ان شاء الله كنت نوي اديها لكم المحاضره لو كان فيه عمر بقيه وكنت نوي اخلص الوصيه النهارده بس شكلها يعني مش هنقدر نخلص فهناخد الموارث ان شاء الله هنعرف ان من موانع الارث القتل اللي القتل والريقه واختلاف الايه الدين يه بهنا الان بقتله الموصي انسان اوصل انسان طيب وهو كان فقيه بس في الشر فقيه موصله فقيه في الشر فعرف ان هذه الوصيه تنفذ الا بعد الايه الا بعد الموت موت الايه الموصي بعد الموت فاستعجل فقتله فما يقتله حرمناهم الايه من الوصيه دي معنى بقتله قتلا مضمونا قتلا ايه مضمون ايه قتل مضمون وقتل غير مضمون القتل في الجهاد وفي الحرب ده قتل غير مضمون قتل غير, غير مضمون ما شالينه قتل بحق أما القتل المضمون اللي هو قتله باطل قتله باطل حتى لو كان إيه؟ ولو كان خطأ الأمر الرابع بردته برده للوصية برده للوصية بس إمتى بعد موت الموس لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخزه لو أن يرحمك الله لو أن الموسى له رد الوصية بعد موت الموصي بعد موت الموصي يبقى تبطل الوصي تبلو رد الوصي في حال حياة الموصي عبرة لو عبر بذلك في عبرة بكده لا عبرة لا يبقى هنا برده الوصي بعد موت الموصي لأنه أسقط حقه في حال يملقه الأمر الخامس بتل في العين المعينة والموصب قبل قبول الموصي موصا له موصا له بتلف العين المعينة الموصبه يعني هو عين شيء البقرة دي أو الجمل دي أو الدب دي أو, أو الأل دي تلفت يبب تلفت يبب إيه يبب بطلة الوصي بتلف العين المعينة الموصبه قبل قبول موصا له لأن حقه لم يتعلق بغيرها قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجلاء إذا أوصي له بشيء فهلك الشيء أنه لا شيء له في مال الميت خلي بالك أن هنا بتلف العين المعين أما عين شائعة عين مشاع. عفوان مشاع يببى له بقر له جمل وفي جمل من الجمال مات في الجمال يببى ليه جملتان جمل رابع جمل عاشر هكذا أما الجمل ده جمل الأحمر ده. اللي فيه سنام أصمر يببى تلفت يببى بطلة الوصيلة باب الموصى له يكون مين بقى مين الموصى له اللي هو ايه اللي يعطى اللي يعطى تصح الوصيه يصح تمليكه باب الموصى في انسان يصح الوصيه له وفي انسان ما يصحش الوصيح. تصح الوصيه لكل يصح تمليكه ولو مرتدا او حربيا او حربيا قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقول تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف قال محمد بن الحنفية وعطاء وقتال هو وصية المسلم لليهودي والنصراني ممكن تستغرب لها بداية يعني المسلم هيوصل ليهودي أو نصراني يجوز ما فيش مشكلة من باب تأليف القلوب حتى لو مرتد حتى لو حربة يعني تعريف الحرب اللي هو مين؟ درس متعقده مش كده؟ الحرب اللي هو كافر في بلاد ايه؟ في بلاد الكفر بيعيش في بلاد الكفر وكمان بحرب المسلمين ده الايه؟ ده ال ايه الحرب زي اهل مكه كده زي اهل مكه كانوا بيحاربوا الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام قبل ايه؟ قبل فتح مكه يجوز الإنسان يوصي لهم أو لبعضهم لكي يتألفهم يجوز هذا, الإيه؟ هذا الشيء يبقى تصح الوصية لكل من يصحه تمليك ولو مرتد أو حربي أو لا يملك أو لا يملك كحمل قال في الشرح ولا نعلم خلافا في صحة الوصية الحمل إما إحنا قدمنا الحمل من صحش له إيه؟ هب من صحش له هب لا الوقف يصح أو لا يملكه كحمل قال في الشرح لا نعلم خلافا في الصحة الوصية للحمل أي إذا علم وجوده حين الوصية فإن فصل ميتا بطرت لأنه, لا يرس. لأنه إيه لا يرس طب هو وصه خلاص هترجع لمن ترجع للورسة قال أو لا يملك كحمل وبهيمة, وبهيمه ويصرف في علفه يعني انسان يوصي بهيمه مثلا ماشي لبهيمه يوصي بمال لبهيمه هنحط الفلوس في جوج لا يو ايه يبقى يصرف في علافه لان الوصيه لها أمر بصرف المال في مصلحته فان ماتت البهيمه الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في على فيها فالباقي للورثه الباقي لايه للورث يتعذر صرفه الى الموصى له كما لو رد موصاء له الوصي كما لو رد موصي له الوصي وتصح للمساجد والقناطر ونحوه خلي بالكم الفتحة والكسرة والضم بتفركين ماشي إنها كل أحكام وتدخل تصح المساجد والقناطر ونحوه كالثغور ويصرف في مصالحه الأهم فالأهم ماشي الأهم فالإيه فالأهم أه... تصح المساجد والقناطر والقناطر ونحوه كالثغور ويصرف في مصالحها الأهم فالأهم بالعوف عملا بالعوف ولله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصرف في المصالح العامة كالفين تصرف في المصالح العامة الله عز وجل يأخذ شيء غني عن, عن أموال الناس جميع وأغنى الأغنية تبارك وتعالى وكذلك النبي عليه يبدأ تصرف في مصالحه المسلم هو يذكر أشياء ما فيش حد بعملها بس يذكرها لنحن كطلب فقه على اساس يبقى ايه اتمرن نفسك وتوسع ذهنك ومداركك تتسع وتفهم لو عرضت عليك مشكله تعرف تحلها بسرعه يعرض عليك سؤال وانسان بي بي يعني ايه بي بيتفلحس عليك او بتاع تعرف ايه تلجهم بسرعه زي إيه ابن كثير كده رحمه الله ما يعرض عليه زي ما الحكام وبتاع اشياء فكان يفهم هم عاوزين ايه فيجاوب اجابه موفقه كذلك الإنسان الفقيه يخلي باله فلندا يسأله يبقى يعرف ردة عليه فلندا يتحك عليه فلندا مش عارف إيه فلندا يبقى الإنسان يخليه فهو الفقيه يذكر أشياء غريبه وعجيبة وفريدة عشان مش عشان هي عملية عشان يمرن إيه زهنك عليه عشان يمرن إيه زهنك عليه قال وإن وصى باحراق سلس مالي يبقى أحمق أهبل على طوب واحد يقول أنا أوصي بإحراق سلس مالي اهب انت ما في, في حد وهنولعه في منه مثلا هننفذ الوصيه بتاعته هنحرق له برضه بس بطريقه ثانيه فده ما فيش عشان طالب العلم طالب الفقه يتمرن ويفهم الفقه ويتسع ايه يعني لذلك يقول العلماء الفقهاء من اسكياء الناس الفقهاء هم اسياس الفقيه بيذكر اشياء لذلك الذهب في سير اعلى من نبلاء يقول عن الإمام ابو حنيفه من اذكياء العالم انا ما بقرا كده بستغرب والله مش من اذكياء عصره يقول من اذكياء العالم ابو حنيفه رحمه الله اللي احنا كطلبه علم وبعض الجاهله مننا يتري يقول لك ابو حنيفه قال كده وقال الإنسان ممكن يطلع من الصلاه والتسليم مش مش من اركان الصلاه ايوه يا سيدي عند لا ركن يا سيدي من اركان الصلاه عند ابو حنيفه رحمه الله هو ما قالش كده ابو حنيفه الله يبقى عن واحد زي ده عن واحد من العالم أنت لسه خلق واركتين ولا, ولا مسألتين هتعدل على أبو حنيفة كثير من الطلب يضحك والتريج خافوا عن نفسكم وخافوا على قلوبكم وخافوا عن نفسك سوء الخاتم تطول لسانك على العلمات تطول لسانك على الإنسان الأفاضل تخلي بال أبو حنيفة رحمه الله ليه قول من في هذا الشيء وستدل بأحاديث روها أبو داود بس الأحاديث ضعيف يبقى نعذره لكنه من أسكير العالم فمهما يخطأ رحم الله هو عالم مش ينزل من ربط العالم فيقول إن وصى بإحراق إثروث ماله صح طب ماشي صح نعمل له إيه؟ قال وصرف في تجمير الكعم نجيب بخور ونولح في البخور نجمره إيه في تجمير الكعم قال وتنور المساجد وبدفني في الطراء لو وصى إن ماله يندفن في الطراء نعمل إيه هنوص... ننفذ الوصيل قال صرف في تكفين الموت طب لو وصى إن ماله يترمى في البحر ماشي نرميهولك في البحر ان شاء الله ماشي صرف في عمل سفن للايه للجهاد في سبيل الله انت برده لازم تفهم لان بعض الناس بيسال اسئله ايه غريبه فبعض الناس اللي مش فاهمه ازاي يا نعمل الكلام ده انت تقول ايه لا بالراحه هو جاهل انت صح يعني مرة من أصعب الأشياء ومن اصعب الـ الـ الـ الابواب اللي في الفقه او كتب الفقه المواريث واخد بالك ولا عز الله ربنا يعافينا واخد بالك ومسائل الرضاع والطلاق دي من اصعب الابواب أصعب الأهواف الفقه الرضاع أن بعضكم بيستسهل في أخي فضل يسألني مرة في الرضاع لا أنسأل تلت ساعة يلدت ويعجن يلدت ويعجن في مسألة الرضاع هو فأنا سامع أسكت الآخر عشان ما يزعلش عشان ما يقولش بيقطع علي قلت له السؤالك كده غلط إنت عاوز تقول كذا كده جل أيوة هو كده بالظبط فأنت تصحح ممكن هو يسالك سؤال غلط انت تصححه له هو مش فاهم انت تصحح فواحد جه سالت السؤال ده انا وصيت بمالي يندفن في في التراب يندفن في البحر يتحرج واخد بالك اقول له ماشي مفيش مشكله خالص هاعمل لك اللي انت عاوزه واخد بالك ولو عاوز اولح فيه كمان ما يجس ماشي يبقى يقول صرف في عمل سفل الجهاد في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب الامكان او حسب ايه الامكان ولا تصح لكنيزه او بيت نار. او مكان من اماكن الكفر لانه معصيه لانه معصيه للجو لي سبحان, سبحان الله عارفين حديث الريح عارفينه مش عارفين. الله طلبه علم يدرس الفقه مش عارفين الحديث الله طيب احنا حاطين على نفسنا حاطط لي الطلبه اللي بيحضرو لي برنامج كده مبسط نعمله ماشي ده برنامج مش للانسان برنامج عملي الزامي ماشي تربوي عبادي اشربنا ينصرنا شويه ف برنامج مش مش ملتزم للمسلم العادي اللي على الفطره الصلاه الخمس ده اساسي جماعة في الصف الأول المدرك عن تكبير طلاح يتبعها الأسكار يتبعها النوافل النوافل اتنين قبلية قبل الفجر أربعة قبل الظهر أربعة بعد الظهر أربعة قبل العصر اتنين قبل المغرب اتنين بعد المغرب اتنين قبل العشاء اتنين بعد العشاء الوطر ركعتين وركعة ركعتين بربعين والوطر ركعة وصلت الضحى واذكر الصباح والمساء من كتاب من ايه من كتاب من كتاب ليه معظم الناس مش حافظه وطلبه العلم مش حافظه واللي بيحفظ بينسى زي ما طيب يبقى من كتاب عشان ما تنساش اي ذكر تنسى شويه ذكر تفعل هذا الشيء وقراءه جزئين في اليوم قيام البرنامج ده ده مش الملتزم ده الانسان الايه العادي خالص اما الملتزم ده مرحله ثانيه دي منزله ثانيه تايركم وتواظبوا على كده وتواظبوا على الاذكار وتحفظوا الاذكار النبيه عليه الصلاه والسلام التي كان ايه يقولوها عليه الصلاه والسلام قال ولا تصح لكنيسه او بيت نار او مكان من أماكن الكفر يا اخواننا اللي يعني الطالب العلم طالب العلم اللي ما يعني يستعمل هذا العلم ويستخدمه يبقى ملوش قيمه لازم تستخدم العلم تعمل بيه تعمل بيه اقرأ اي عالم العلماء السلف وشوف حياته العملية العبادية هل تلاقي كان صوام قوام على سبيل المسأل ابن كسير ابن كسير افضل التفسير واحد بيرجح ده كان يحيي الليلة كله يحيي الليلة كله فوسائل العلماء يبال انسان اللي هو طلب علم المشس نفسه إن لم يسوس نفسه بالعلم ويستعمل علم لا خير فيه الإمام أحمد بن حنبر رحمه الله لما زاره حاضر لما زاره طالب علم وبيت عنده فالإمام أحمد حط له علبة فيها ماء وسابه فالصبح يضرب عليه الباب كده فلجأ الماء لم ينقص فغضب وقال أعوذ بالله طالب علم ليأخذ حظه من الليل لا خير فيه وهاضب ونفض يده الامام وخرج رحم الله فالانسان لابد فاذا كان طالب مش حافظ الاذكار ما عاوز تعمل بعد كده ما فصح الكنيسه او بيت نار او مكان من اماكن الكفر لانه معصيه او كتب التورات والإنجيل او كتب التورات والانجيل لانهما منسوخان وفيهما تبديل وقد غصب النبي عليه الصلاه والسلام حين راى عمر شيئا مكتوبا من التوراه حسن والالبين او ملك او ميت او جني لأنهم لا يملكون اشبه ما له والصالح حجر أو لمبهم كأحد هذين لأن التعين شرط فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحة الوصية وأخرج المستحق بقرعة في قياس المذهب قاله ابن رجف القاعدة الخامسة بعد المن فلو وصى بثرث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له وجدنا أنه وصى بس الوصية تصح للوز والآخر ما تصحش بنعمل ايه قال كان الكل لمن تصح له نص عليه لان من اشركه معه لا فلا صح التشهي فلا صح التشهي لكن لو اوصى لحي وميت عالم موته او لا كان للحي النصف فقط كان الحي ايه النصف لانه اضاف الوصيه إليهما فإذا لم يكن احدهما اهلا للتمليك بطلت الوصيه في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض كما لو كان لحيين فمات أحده, فمات أحده فصل وإذا أوصل أهل سكة فلأهل زقاقه حال الوصية أوصل أهل سكة الأهل طريق قال فلأهل زقاقه حال الوصية نص عليه لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم ولجرانه تناول أربعين دارا من كل جانب تناول أربعين جارا يعني فيش حد يعمل هذا الشيء ولكن أو يعني لو, لو حصل هذا الشيء لجيراني تناول إيه ده عرفا يعني عرف أربعين إيه دارا من كل جان نص عليه لحديث أبي هريرة مرفوعا الجار أربعون دارا هكذا وهكذا بس حديث ضعيف قاله بقر مستدار دارا من كل جان والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغ هو يذكر أشياء لغوية أشياء بس الناس إذا كان طلبة العلم نفسهم جاهلة باللغة العربية يبا الأمر ده والله إذا كنا إحنا وصينا في أهل لغة والناس فهم الموصة والموصة له انسان فاهم لغة هل مشيها لغتا لا والله ما فيش حد فاهم اللغة يبا المشيه عرفا على حسب العرف الجاري هل نشوف الأشياء دي حفظها دي أصدقاء حفظه بقا الصغير والصبي والغلام والغلام واليتيم من لم ي... اليتيم من لم يبلغ من لم ي... فتطلق هذه الأسماء على الايه على الولد من ولادته الى بلوغه الاسماء دي كلها هيبدا يفسص بقى <تصفيق> وان كان اليتيم يعني هنشوف قال هو المميز من بلغ سبعا المميز ده من بلغ 7 سنين والطفل من دون سبع والمراهق من قرب البلوغ احنا عندنا اللفظ الدارج في المراهق اللي هو مين بلغ وخلفه وعله خلفه واخد بلاش اه المراهق ده في العصر لكن في اللغة لا اللي هو انسان ايه قرب الايه قرب البلوغ قال في القاموس رهق الغلام قارب الحلم طب الشاب والفتى قال والشاب والفتى من البلوغ الى 30 إلى 30 سنه تسمى ايه تسمى شاب الكهل بقى كلكم كهلتوا ماشي والكهل من ال 30 الى ال 50 الله المستعان ده احنا يبقى كده خلاص بقى دخلنا في ال... في قال في القمص الكهل من وخطه الشيء خط في شعر الشيء ودب ليه الشيء في شعر أبيض يعني من وخطه الشيء ورأيت له بجالة ورأيت له ورأيت له بجالة او من جاوز الثلاثين أو أربعا وثلاثين إلى إحدى وخمسين إيه بحنا إيه؟ أصبحنا كهول فبالشيخ الشيخ, الشيخ من الخام طبعا كلمه الشيخ ديت دي يعني واحد يقول لك شيخ ما تفتخرش بنفسك انت شيخ يعني عالم يعني تقال في العرف العالم لكن الشيخ اهو لغه من الخمسين 50 الى ال70 ثم بعد ذلك هرم هرم الى آخر عمره يبقى خلاص مفهوم القيم والعزب من لا زوج له من رجل او امراه انسان أيم أي تطلق على الرجل وايم تطلق على الايه على المراه من لا زوج لها قال تعالى وانكحوا الايام منكم قال في الكاف ويحتمل أن يختص العذاب بالرجال والايام بالنساء لان الاسم في العرف لهم دون غيره والبكر من لم يتزوج سواء رجل أو امراه اقول لك رجل بكر وامراه بكر من لم يتزوج والرجل ثيب وامراه ثيبه إذا كان قد تزوج والثيوب هي زوال البكارة زوال البكاره ولو من غير زوج ولو من غير زوج كذا ولها بيد او وطء شبهه او زين والأرامل النساء التي فارقهن أزواجهن بموت أو حياه فارقهن أزواجهن بموت أو حياه لأنه المعروف بين الناس يبدئ أرمل الرهط ما دون العشرة من الرجال الخاصة قال في كشف المشكل الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة وكذا النفر من ثلاثة إلى عشرة النفر فإذا أوصى لصنف من من ذكر يعني إنسان اوصل ياه فعل شيخ الكهف والله هنشوف هنغلب الجانب اللغوي ولا الجانب الشرعي ولا الجانب العرفي هنا بيقول اذا اوصل صنف من من ذكر دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الاسم لهم ولم يدخل غيرهم باب الموصا به الموصى, الموصى, الموصى من الموصا به بقى الجمال اللي هو الموصى به العين نفسه العين الماء الذي يعطى الماء الذي عليه الصحه حتى بما لا يصح بيعه تصح الوصيه حتى بما لا يصح بيعه. بيعه كالابق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع لاحظ الاشياء دي ما يجوز لكن يجوز ايه به تصح الوصيه حتى بما لا يصح بيعه كالابق العبد الابق انا في عبد أبق وصيت ان هو يكون لفلان لو لهبه لو ابويا وخال وانا الشارد الشارد عشان تطلق الحيوان الحيوان اللي بتاع الشارد أما يبقى لفلان لو لهبه تعلم الطير السرب الطير اللي في الهوا ده يبقى لفلان لو عرفت تمسكه ماشي والحمل بالبط والحمل باللب بالبط واللبن بالضرع واللبن بالايه بالضرع لانها تصح بالمعدوم فهذا اولى ولان الوصيه اجريت مجرد الميراث وهذه تورث عنه والموصى له السعي في تحصيل فانقدر عليه عشان من شويه قلت لك ايه لو استطاع انقدر عليه أخذه ان خرج من الايه ان خرج من الثلث معدوم تصح الوصيه بالمعدوم كبما تحمل كبما تحمل أمته أو شجرته شكله عشان تبقى صح بما تحمل امته او شجرته ابدا او مده معلومه فان حصل شيء فالوصي في فيالموصى له بمقتضى الوصيه الا حمل الامه فقيمته يوم وضعه حد دخل الامه ولا حاجه الا حمل الايه الامه فقيمته يوم وضعه واحد وصى بحمل امه يعني ابن الامه يكون ايه وصيه طب ليه لان الشرع نهى عن التفريق بين الام وايه وابنها ورحمة وايه برحمه رحمه بالإنسان ورحمة حتى بالايه بالحيوان يقول وان حمل وان الا حمل الامه فقيمته يوم وضعه قال ابن قدس لعل لعلته لحرمه التفريق لعلته لحرمه الايه التفريق وان لم يحصل شيء بطلت الوصيه لانها لم تصادف محل وتصح بغير مال ككلب مباح النفع ككلب المباح النافع طبعا عند الجماهير ومنهم الحنبلة حتى الكلب المعلم لا يجوز بيع ولا يجوز أي شراء والراجح أنه يجوز إذا كان معلم لأن فيه نفع مباح وتقر اليد عليه وزيت متنجس لغير مسجد لو زيت وقعت فيه فأرة وهو ماعة أو شيء تنجس يبقى إيه؟ لمسجد لغير مسجد لانه يستصبح به بخلاف المسجد فانه يحرم فيه وتصح بالمنفع المفردة تصح الوصيه بالمنفعه المفردة كخدمة عبد واجره الدار ونحوها يبقى خدمه عبد العبد ده يخدم فلان ماشي او اجره اجره الدار ديت الدار بتؤجر مثلا ب1000 جنيه باقل باكثر تبقى تروح لفلان لصحه المعاوضه عنها كالأعيان وتصح بالمبهم كثوب وعبد وشاء لانه إذا صحت بالمعدوم فالمجهول اولى ويعطى ما يقع عليه الاسم لانه اليقين كالإقرار فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة، نعمل إيه بيه؟ هذه المسألة، إن اختلف بالعرف والحقيقة، اللغوي. ماشي غلبت الحقيقة، صعب شوي ده العظل الزان وغلبت الحقيقة، و... وإحنا في أصل عصر إيه؟ صعب، اتكلم على عصر هو، ماشي؟ لكن غلبت الحقيقة، ما فيش حد يعرف لغة عربية إلا النادر القليل هنشوف بيقول إيه، قال أنها الأصل، عند الأصل اللي عنده بفهم، فهم لغة عربية. ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام قياس صعب ده. قياس مع الفول لذلك الموفق هيقول كلام جيد قال ابن قدامه يقدم العرف ده كلام ممتاز يقدم العرف لانه المتبادل الفهم العرف ده يشترك فيه انا وانت وانت وانت اما اللغه ده يعرفها ايه افراد من الناس افراد من ايه من الناس قال فشات والبعير والصور اسم للذكر والانثى من صغير وكبير من صغير وكبير ويشمل لفظ الشاه الضأن والمعز بالعموم حديث في 40 شاه شاه في 40 ش ويقرون حلبت البعير يريدون الناق والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة لقوله تعالى وان تحل منكم والصالحين من عبادكم واماكم والعطف المغايره وقيل العبد للذكر والانثى والحجر الانثى من الخيل مش الحجر قال من الخيل والاتان والناقه والبقره اسم الانثى قالوه في الانصاف والفرس والرقيق اسم لهما أي لذكر وانثى والنعجه اسم للانثى من الضئ والكبش اسم للذكر الكبير منه أي من الضئ والتيس اسم للذكر الكبير من المعز والداب عرفا اسم للذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير لأن ذلك هو المتعارف ولم تغلب الحقيقه هنا لأنها صارت مهجوره فيما عدا الأجناس الثلاثه اشار اليه الحارثي السؤال ان شاء الله نقف هنا واتمنى نخلص المره القادمه ان شاء الله كانت الاعمال الباقيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أننا محببا رسول Alhamdulillahi Rabbil alaminir Rahmanir Rahim ma min kin yawmiddin Inaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب Ma aru, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, Ya Allah hamidah Allah Allah Allah Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alameen Arrahmani arraheem, mäliki yawmiddin Iyake nabudu, Iyake nasta'in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 كُلْهُوَ اللَّهُ أَحَدًا اللَّهُ الصَّمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدًا اللَّهُ Ja allahul li men hamidah. Allahi akbar. Allahi الله أكبر, الله أكبر. Oh Semi <laughs> <sumia> Allah Huliman Allahu liman hamida الله أكبر الله Allahu li man hamidah.